الحمد لله الشهدان يجزاهم الله رحمة ورحمة الله وسلمة وعليه عليه السلام وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وأجوبةها فقال مشيرا إلى شبه إلى شبه شبهه وجوابه إلى شبهه وجوابه وتبعية المصر حتى في العبد وقتلافهيم في البدع تقرير الشبه أن يقال لو جاز النسخ على الله تعالى لجاز العبث أو البدع والتعليباط في المقدم مثله أما الملازمة فلأن نسخه لما شرعه إما بحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له من قبل أو لا وعلى الأول يلزم البداء وعلى الثاني يلزم العبث لأنما لا يكون الحكمتين يكون عبثا وأما بطلان التالي فلاستحالة العبث والبداء الذي هو الظهور بعد الخفاء على الحكيم الذي لا يخفى على علمه شيء في الارض ولا في السماء. لا يخفى على علمه لا يخفى عليه شيء لا لا يخفى عليه في الأرض ولا في السماء. وتكرر الجواب أن الأحكام أن الأحكام كلها مبنيتنا على المصالح تابعة لها إما وجوبا وإما تفضلا على اختلاف الرأيين فلا عبثا والمصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان كما انفعت شرب الدواء في وقت أو حال ومضرت في غير ذلك السلام فقد تجدد, ها؟ فقد, تجدد فقد تجدد ها فقد تتجدد لم تكن موجوده لأن لا أنه يتجدد ظهور مسرحه لم تكن ظاهره فلم يلزم بدائ فالملازمه ساعه <تصفيق> ما تيجي الد المصالح ما هو إن ال المجهود أهلي بها ودا الحين درابها المجهود أهلي بها والمصالح هي تختلف ولا الدواء ديه داري بها ما القوي جوه في ده الوقت مسرح هيشربوا واحد للدواء وبعدها مفسدام مضرح ما علينا ولو ما درينا إذا تجي ها قبل ما بدي أحد ينام نور الدين ما بدي أحد ينام نور الدين ما فيها فيها مصلحة من الجنرالات يقولوا السماء. والشيء المصلحة. النبي ما الله هي المصلحة. <تصفيق> ما المصلحة قلت هي المصلحة. سبب <تصفيق> <تصفيق> <إنه يقلق. تصفيق> سبب <تصفيق> والبيت ذا هو من قدام هو ما هو اليهود كان اي هالقبلة الصلاة هو ايش هو حين ما بشي شريعة ولا كذا ولا كذا ثاني على ان هذا هي شريعتهم يعني ان هذا قبلتهم الكعبة ارجع جاي يا سالم وديك كان اليهود كانوا يصلوا هناك وقال كان ثاني على ان هي قبلتنا عشان اعتقد ان القبلة دائمه يلا على دوله كده هو ده عند يعني لا هنا سنة يصلي من هنا ما جاي يصلي ولا يصلي لا لا لا لا لا لا لا لا لا كم في مكة لا لا لا بعد يعني هذا قبل ال... ما ما وها... ما ما سارو سارو. سارو. لا لا شيء لا لا لا لا لا لا لا كان يصلي لا لا لا ساروا ساروا ساروا لا لا في وقت حال الصلاة لا لا لا ايوه مشاء الله السدلوبه هذه يجوز الفعل كثير بذيه هذه جاي يقولون الصراحه رسول الله صاحب يعني يقول لهم كذا ما هو معهم لا ودي على جواز خلقة عبار اي يجوزو هاي لفه واحده يدورو اه خلينا نقول ولا <تصفيق> <تصفيق> قالوا قال فردا إنه قال سقدم ودولا وتأخر كيف الرسول؟ يو على جواز عليه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 بئن ذلك ان كان مقيد ان كان مقيدا بغايه ان كان مقيدا بغايه كان الحكم بخلافه بعد تلك الغاية مغايرا لمعنى النسخ وإن كان مؤبدا لم يقبل النسخ للتناقض لم يقبل النسخ للتناقض هو أنه مؤبد ليس بمؤبد ولا دلالة ولأدائه إلى تعذل الإخبار بالتأبيد بوجه من الوجوه إذ من عبارة جذكر له إلا وهي تقبل النسخ فلا يبقى طريق إلى معرفته بتقدير إرادته ولذلك مما يجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد وهو هو يعني ما قال يعني ما يجيب من ما يجيب خيال لين مالبع. ما يعني, المهن يعني الحكمة ما يجيب. ما هو تقول هذا مستحيل هو قالوا له العجزة ماذا لا أقول ولا عجزة وما يهديه كالبه أنزل بل الحكمة بعدين على الحكمة بعد خل. وهو محل معاننا نعلم ندار أن ذلك سائر المعاني النفسية يمكن التعبير عنه والإخبار به وإلى نفي الوثوب بتأبيد حكم ما وقد ذكرتم أحكاما موافدة كالصلاة والصيام وإلى جواز شريعتكم وأنتم لا تقولون به وجوابها أنه إن أريد أن الحكم الأول إما مقيد بغاية وإما مؤبد لفظا يعني مقيد لفظا أو مؤبد لفظا ها؟ أي مقرون بلفظ يفيد التقييد بالغايه أو التأبيد فلا حصر لجواز أن يكون مقيداً بغاية ولا مقروراً بتأبيت وإلا يكون المراد ذلك بالمراد المراد أنه في نص الأمر كذلك يعني أنه في نص الأمر مبيد ولا مؤبد ولا هو ملفوظاً به بل قيد تناع امتناع للنص لما تكرر من أنه مقيد في علم الله تعالى قير مقيد في علم من قالنا الحصر عليه هو <سؤال> ذا ما بالله ان ما مقيد بالتابيد ولا مقيد بالغ قبل باسم شيء ما لا من ما ما شيء يعني من ولا ليس لا نعني بالناس يعني في الكلام بعد بعد في غير في ومن الشبه قولهم رواية عن موسى عليه السلام. أنه قال في شريعته هذه شريعة مؤبدة، وقال ما هو تكتبه هذا الحين؟ الحين السارق وقال تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض. السماوات والأرض. فلما؟ ها؟ السبعة هذه. العيلة مش عائلة لا. مش عائلة مش عائلة ولا بجعدها يعني. لا ولا يعني شريعة موسى بن سوور يا قال موسى قوله قوله عليه السلام أما الملازمة فالإدلالات قوله على تأبيد شريعته ويناف النس وأما بطلانا لازم فلكونه قول رسول متواتر فلا يمكن بطلانه سندين ولا معنى والجواب منع كون قول موسى منع, قول موسى منع كونه قول موسى منع كونه قول موسى بل هو مختلق فلا يكون متواترا غير اختلقه ابن الراوندي هاه ولاه ما يوجعني لو روان بدابله لا شريعته ولا قال العرب ما بلا لا الرسول ولد اسماعيل. يرختاجه ابن راوندي والدليل على أنه مفترق أنه لو كان صحيحا عندهم لقضت العادة بأن يقولوه لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحتج به عليه ولم يقع وإلا لاشتهر عاده. هذا قال الشما وقع. ونفى وقوعه في القرآن خاص ونفى وجوهه في القرآن ونفى وجوهه في, في القرآن خاصة أبو مسلم محمد بن بحر الصفاران المعتزلي. وكان من أعوان الداعي محمد بن زيد سنوداعي الكبير الحسن بن زيد. أعوان محمد بن زيد. مع يوم الناس اللي وتروش ولا. الناس فليفاد ها الداعي في تاريخ الممتيه الداعي الذي الداعي من الناس اللي لا الداعي هو في وقت جه مشاكل لكن قال لك لفذاه وقبله دولة قبلاً لا أن ناصر محمد بن سنود دعى الكبير حسن بن زيد وذلك القوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلو نسخ بعضه لا تطرق إليها البطلان قلنا النسخ ليس باطلاً بل هو حق قطعاً والباطل ضد الحق وكذلك المنسوخ ليس باطلاً لوقوعه على وفق المصلحة وارتفاعه بارتفاعها ولأن انتهاء حكم لا يقتضي انتهى حكم الله يقتضي إبطالة فإنهم حكم في نفسهم به في وقته وقد نقيل عنا ابي مسلم الجول بنفي وقوع نسل والراجح ما ذكرناه ما ان نسخ انها باطل لا بس نريد ان المصالح انا بس انا تخسيس تخصيص هو تخصيص ليش ما يقول كذير. تخصيص قاعد تخسيس تخصيص التخصيص في إن بلا, ما بلا تخصص في الأزمان ولا جابت وخلق... جابت يعني ما بلا يعني لا أصفهاني دي قال قال ورقه ومشينا من هو ما قال حتى هذا من ما هو ما قال قال ما الناس يقولوا عنه هذا يقول ما في شيء الناس قبل من بعد وصول المكلف زمان يسعى اخذت هذه جاز النسخ قبل تتمكن من فعل المنسوخ هذا بيان يمضي بعد وصول الأمر إلى المكلف زمان من يسع الفعل من وقتهم وقد الله زمان يعني شرطه هذا بيان البيان تمكن اه لا شرط كذا لا يا زمان من وقتي قال من وقتي متعلق بزمان في جواز النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ بأن يمضي بعد وصول الأمر هذا التمكن من فعل المنسوخ لان بعد وصول الامر المكلف زمان يسعى الفعل من وقتين مقدمه و اجرا هذا كان قال اختي في جواز النسخ قبل التمكن ما هو التمكن هو هذه هذه الفعل وقتين ما عاد قبل التمكن الله الله بأن يمضي بعد وصول الأمر إلى المكلف بأن يمضي زمان يمضي لا لا يمضي بعد وصول الأمر إلى المكلف يمضي زمان ون الفعل ما عادل عادل عادل عادل يمكننا عادل يمكننا في التمكن. ما التمكن. لا, لا ما قبل التمكن. التمكن. ما تمام قال قبل التمكّن لا يجوز. ما هو عليه. هو احنا قال يجوز الناس قبل التمكّن العمل قال ما هو فإذاً هذا لا يجوز قبله قام يبين لنا وشو المت... ال... الفعل ذي هو متمكم من ال... منه ماذا هو متمكم منه؟ أصلاً ما هو ساب الأجياء أقول لك لا يجوز الل... النسق قبل التمكم العمل إذاً لا يمكن أن نجد العمل وشوه؟ هل هو حين تعمل؟ أو لا، قال لا، المراد المتمكم من العمل هو أن يمضي وقت يسعى الفعل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 أنا على ما قلت إنه وصفت تمكّن وصفت تمكّن هذا الشيء ذاك يا أخي يا أخي ما سأبل من وقتي متعلق بزمان كار يا خبير ذاك زمان ما هو سأبل ويه قال إنه إيش ها؟ إشي زمان موصول من يومين أو ثلاثة يعني يسعى العمل من هذا الزمان من هذا الزمان لا يجوز أن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 صح من وقتي، إيه، صحيح. زمان مستقر من هذا الوقت الى هذا الوقت. إيه، زمان يسع الفعل هذا الزمان زمان مستقر من من وقت الفعل، من وقت الفعل، المقدر وقت الفعل مقدر له. ده هو مأمور به ولا منهيها قال قال من قال لا الفعل ذي الفعل يمضي وقت يمكنك ما تعمله فهذا بدو بدو وقت امكان اذا اكلفك مثلا صلاه اربع ركعات مضى وقت يمكنك انك تسل اربع ركعات بالوقت زمان إمكان. فاذا ما قد ولاك في ما سعج فكل ولاك, فيه ولاك فيه ما ما وقت جميل في ما ما يكفي قد وقت امكان لا تكون قد وقت ما ضروري ان يسع الفعل كله هذه هو كل حاجة وطانجة وطانجة وطانجة وطانجة وطانجة وطانجة ولاك في ما سعج فكل من الناس قبلته فكل من الناس قبل دخول وقتي او بعده قبل مضي ذلك القدر محل النزاع إذا هو قبله ولا أخوف فيه لكن ما قد انتهى مثلاً فهو موقع الخلافة وذلك القدر محل النزاع فالجمهر من الأشعارية وبعض الخبهاء على جوازه والمختار عند أيمثنا عليه السلام هو المعتد له أنه يمتنع أنه يمتنع النص قبل الإمكان وبه قال الصير فيه مشابعية وهو محكي عن أكثر الحنثية والحنابلة وذلك اللزوم البداء أو العبث يعني لو صح نصف الشيء قبل أن يفهم فعله لكي عن نفس ما أور به أو أمر بنفس ما نهى عنه فإن كان ذلك فإن كان ذلك لأنه ظهر له من بعد القبح أو الحسن أو الحسن كان بداء وإن كان لأنه لم يظهر له شيء من ذلك كان عبثا وتجهيلا والكل على الله محال لا يقال إن ذلك يشتمل على فائده التكليف التي هي الابتلاء فيصير مطيعا عاصيا بالعزم على الفعل والترك فيكون أسبق الخطابين موجها للعزم والآخر للفعل فلم يتوارد على محل واحد فلا يؤدي إلى ما ذكرتم لاننا نقول وجوب العزم فرعنا على وجوب المعزوم عليه فاذا لم يجيب لم يجيب، فلا يطيع ولا يعصيه هناك رجالنا فالامر كان بجهو الغاز حين يقولها ان مراد به التكلف بالعزم لأننا نقول وجوب العزم فرعنا على وجوب المعزوم عليه فإذا لم يجب لم يجب فلا يطيع ولا عصيبه سلمنا فالتعبير عن العزم بالفعل الغاز وتعمية إذ لم يوضع له ولا قرينا تدل عليه يعني ما بقينا تدل على أنها رأي العزم ولا رأي بها فالجانا هناك فالأمر والعظيم قلوا بعضهم من المرأة لها العزم ولا قرينا تدل عليه ولو سلمنا من يكون من النفس في شيء الاختلاف المتعلقين <تصفيق> وإذا راجبك كلاف ما بيشي نصف لأن به عزم حال الشيء الفعل إذا ما بقى عزم فالعزم ما بشيء وقولهم في الاحتياج على جواز النسخ قبل التمكن بأن كل نسخ قبل وقت الفعل وهو ثابت بالاتفاق فيزم تجميزه قبل الفعل بأن ذلك أن التكريف بالفعل بعد وقته محال لأنه إن فعل أطاع ترك عصى فلا نسخى وكذلك في وقت فعله لأنه هوش. لأنه فعل طاع فلا يمكن افراجه عن كونه طاعه بعد تحقيقها وهذا غير النزاع لأن النزاع في وقوعه قبل الوقت الذي قدره الشارع للبعض قبل قبل التمكن كل بان كل الناس قالوا هو قبله قبل وقت الفعل يعني معناها مثلا الحين ينسخ الصلاه قبل ما يصلي الصلاه الحين صلاه الظهر الناس ولا لا ما بعد بعد, لا لا. لا. بعد... ها المفروض الله هو متجدد هو متجدد اقي من صراحه اللي ديرو سبب على رسمه ما الله اه على بعد سبحان الله لا فدا بل... هو باعتبار متعلق انا باعتبار الناس معنى مس الفعل بمعنى انه انت متوهم عليك ما عليك معنى الناس قالوا قالوا بيته له الحين وبعد بعد ساعة ما, ما هو بعد ساعه قلت خل وقت الضوء لا لا ما لما الحين ما شرعي شرعي وقالوا هو, هو هو حققوا حكم قالوا مثل الحكم نحن نحن نحن نحن نحن نقدر نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن قبل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا يقول قاعدة تمتى ما هو سابر بعده لأنك أنقفع عندك إذا راح ولا ما عندك ما بيش. ما بيش توازج لأن مصر بعد ما سار بعد غضبته. هم قالوا قالوا باي صح لأن بعده قالوا قد فعلت أنت فعبي في أيديك إذا كنت عندك كيف أن ينسخ أو قد فعلت. إذن قالوا لا يكون نفس قبل فعل. هذا مثلًا إذا حصلت القار تنسخ هذا قالوا ذا الحين. أما إنك تنسخ قصره الظهر بعد العصر قالها خلاص هذا الظهر ما هي واجبة كيف إذن ما هو واجبة قالوا ما هو سهلا كان هم قالوا هم قالوا إذاً فيصح قبل قبل ال... فيصح لا لا يصح فيصح هل نحن محل هل هو يصح قبل من العمل أو لا قالوا فيصح قبل الفعل ليه هذا لا إذا كان عليه ما مستحيل نسكت لأن بعد ما متاب المصرى في بحالة ما متاب المصرى أنها ضع تفتحكب وتبغي بحال مستعم قد يجيونا هو إزالة مثل الحكم الشارعي بس لأنك أنت بتوهم وهم الصلاة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم فهذا رفع ويجيب ما أو ساعد الحكم شرع لا فعلوش بيجيلك وش يعني مثلا قلت قامة زيدون نسخت كوز هلأ تخبر بقامة زيدون هو فعل فعقول خلاص رحت تقول هذا قالوا, قالوا قالوا قالوا هنا قالوا همزر وقولهم في الاحتياج على دياز النص قبل التمكن بأن كل نصين قالوا كل نصين قبل وقت الفعل وهو ثابت بالاتفاق فهذا متجوزه قبل الفعل. بين ذلك أن التكليف بالفعل بعد وقته رسل كيف بين ذلك أن التكليف بالفعل بعد وقته محال لأنه إن فعل اطاع وان ترك عصى فلا نسخى وكذلك في وقت فعله لأنه فعله وأطاع به فلا يمكن إخراجه عن كونه طاعه بل بعد تحققها وهذا غير النزاع لأن النزاع فيه خلاص هذا ها. وهذا غير النزاع لأن النزاع في وقوعه قبل الوقت الذي قدره الشارع الفعل والمذكور في هذه الشبهة وقوعه قبل مباشرة الفعل فإن أحدهما على الآخر إحنا نشيل نقد هل ها قبل الوقت المقدر له أما إذا ما بشي وقت مقدر له نسي الكلام هذا نشيه قبل الوقت المقدر فإذا مثلًا نروح هنا حبلك صلاة الظهر تفعل هذا في هذه الساعة مثلًا في جاي ينسخها قبل هذا مستحيل تمام ما هو ذاك معك فعل وقدها إن الفعل هل يصح نسخه الفعل إذا قف عنده ما يصح نسخه قطعة ما عاد سافر إنقف عنده ما عاد سافر وإذا ما قف عندي وإيش رأيت تنسخ شيء ما قف بشيء لكن لو قم ضاع وقت أقلقني ممكن والقياس عن الموت اي ما قد قلبنا ورقتين ما الوقت لا تعتبره أنا ما قلب <تصفيق> <غيرك ما> <تصفيق> يعني ودعوا <لقوع> ما <تصفيق> كان لما هني. أنا ترجمة <تصفيق> نانسي <تصفيق> <تصفيق>